ولن ترضى عنك اليهود ولا النطار حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاء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 واتقوا يَوْمَ لا تجذي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك لنات إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين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 قَوِّهِ رَبِّي بَيْتِي لِلصَّائِمِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكْعِ السُّجُودِ وَإِذْ طَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضره إلى عذاب النار وبئس المصير